طيب لا تمنى تمني جزاكم الله خيراً وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بقفرين فقليلاً ما يؤمنون روا محمد إسحاق عن نعباس رضي الله عنه وأرضاه وقالوا في قول الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة كما في السورة الآية الأخرى وفي أكنة وأنهم يعني القلوب لا لا لا, لا لا تتشرب الإيمان ولا يدخل فيها الواعظ ولا التذكير ولا الأحكام. قال مجاهد وقال قلوبنا غلف عليها غشاة. قال عكرمة طابعه. قال أبو أبو العالية أتى بنفس المعنى لكنه أتى بثمرتها. قال قلوب لا تفقه. وقال ابن عباس غلفون من غلظ من غلظ ال الغطاء. فهي لا تفقه لا تعقل عن الله جل فعلا وأيضا لا تثمر إيمانا ولا تثمر عملا قال الله تعالى بل ترضاهم الله الضرب على عن رحمته بل لعنهم الله بكفرهم فترضاهم الله جل فعلا وأبعدهم عنه وذلك لأنهم كفروا بالله جل فعلا من قادوا ولنصاعوا ولكنهم جحدوا وتكبروا وتجبروا بل لعنهم الله في طردهم الله من رحمته فقليلا ما يؤمنون قال هذا لا يؤمن منهم إلا القليل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا فى قال لو امن بي عشر من بني إسرائيل لامنت بني إسرائيل لو, لو آمن بي عشر من بني إسرائيل لآمنت بني إسرائيل فمع ذلك أنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ العشر من هؤلاء وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ولهذا قال الله تعالى بل لعناهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وحقنا الله تعالى يبين قلوبهم منعون مطبوع عليها والله تعالى جعل عليها الغلظ والأغلفة من أجل ألا يعقلوا عن ربهم جل فعلا لما تكبروا على رسل الله لما تجبروا على آيات الله جل فعلا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا فلا يؤمنون إلا قليلا ومعنا بقليل ما يؤمنون قول فلا يؤمن إلا قليل قل بعضهم قليل من يؤمن منهم أو فقليل إيمانهم والحق لهم قليل من يؤمن بي ما ما من يؤمن منهم هؤلاء من يؤمن ولا ينفعه إيمانه أنه مغمور في الكفر بما كفر به محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو آمنوا بعيسى عليه السلام أو بموسى فهم كفروا بالله جل في بكفرهم بمحمد فرقوا بين الله وبين رسل فما آمن إلا القريب فمن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار غير ذلك من اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام ترى كان حبرا من أحبارهم وآمنهم قوم بهت حتى قال له يا رسول الله لا لا تبلغهم أنني آمنت إنهم قوم بهت وسألهم عني فمدحوه متحا عظيما كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا ومع ذلك بعد ذلك يعني قد دخل لما قال لهم أنه دخل الإسلام أخذوا في التنقيص والتحقير من شأني هكذا الآن نرى الإخوة الذين يسمعون الكلام على شيء يقرهونه السب والشتم وسرعة القصف وأيضا الاتهام بالنفاق والعمالة بعدين كلمة تعجبهم يمنهم هذا هذا علمنا وحبرنا هذا أعلم أهل الأرض هؤلاء القوم أفسد خلق الله على عباد الله أفسد خلق الله على عباد الله وهؤلاء الذين ينشدون, ينشدون يعني تملكا ينشدون سنة ينشدون نصرة لدين الله قد كذب قولهم يعني أو كذب فعلهم قولهم وزعمهم فالمسألة عظيمة جدا لذلك قالوا عنه قالوا هو أحقرنا ابن أحقرنا وهذا بعد ما يعني ما قالوا أنه حبرنا ابن حبرنا هذه المسألة اليوم أنت توافقنا فأنت من أعلم أهل الأرض وفضيلة الدكتور أو الشيخ العلامة أما إن كنت تخالفهم فالأخ الفلاني وهذه هي دأب دأ فعل المنافقين وليس كذلك الله الحمد للمن لكن هذه مشابهة للمنافقين مشابهة فعل المنافقين الله تعالى لما جاءهم كتابه من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين كانت اليهود تنتظر بعثه للنبي سلام وكانوا يستفتحون به حتى معاذ مع الجبل جاءهم قال ليس النبي الذي كنتم تستفتحون به علينا ما لكم لا تؤمنون ما لكم لا تؤمنون قالوا هذا نبي العرب وليس لنا ولما جاءهم اي كتاب من عند الله وهو القرآن الذي على محمد المعجزة الخالدة مصدق لما معهم من التوراة وأحكام التوراة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولون هذا أوان النبي سيأتي وسنقتلكم معه ابن عباس قال أن يهود كانوا يستفتحون على الأوسو الخزرق برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثوا فلما بعثوا الله من العرب كفروا به وجحدوا وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذج جبل ابن المعرور أخو بني سلمة يا معشى جهود اتقوا الله وأسلمه فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتقبلنا أنه مبعوث وتصرفونه بنفس الصفات فقال سلمنا مشكمة أخو بني النظير ما جاءنا بشيء نعرفه ما هو الذي كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى لما جاءهم كتابه من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراهم يتبعون الهوى ومن اتبع هوى انقلب قلبه ومن اتبع هوى أفسد حاله ومن اتبع هوى فقد ضل ضلالا مبينا قال أبو العليا كانت تستنصر محمد صلى الله عليه وسلم على المشرك العرب فلما بعث الله وعلم أنه من العرب يعني كفروا به جحودا جعودا لنبينا صلى الله عليه وسلم نقف عندها الفواد المصبطة من أرد الله بي خيرا فتح مسامع قلبه لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به من جحد الايمان بالجنان وتنكب الصراط صابات ملعونا ومن لعنه الله فلن تجد له سبيلا